وما أرسلنا من رسول إلا ليطيع بإذن الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم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 ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً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 وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ إِنَّمَا تَقُولُ وَلَا يَكُونَنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا